بسم الله الرحمن الرحيم مسامع الخير للإنشاد تقدم أنا مسلم والنور ينبض في دمي ولسان كل المقرومات لساني أنا مسلم والشمس تحرف هامتي والسائرون بذكرها أكواني أنا في سبيل الله طارق فطوة وعلى طريق الله قاديس توسع اينو النفس عما حصل احان الشوق <تصفيق> شمس الامل اان البذور لفكر الملا بعد الجلاء لليل سدل ابدر الدجا قد سماعتنا وتم السناء له واكتمل هذا زمان لوعد النبين بعود الخلافه بعد العطل أسطو الطغاة انتهى عهده وحلت نهاية ملك الكبل أحقا هوى عرشهم في الثرى ودهر الظلام أحقا أفل أحقا دناع الزنا وانقضى زمان الخنوع وعهد الشلل تسائل للنفس عما حصل اهنا الشروق شمس الامل اهيا البزوغ لفجر المدى اهن التجاهو ليدين سدل ابدر الدجا قد سما وعلا وتم الثناء له واكتمل اي يا نفس قومي ولا تساليني وثوري على الظلم مهما نزل فنيل الاماني بطعم البلاء ووطء الذرى بارتقاء الجبل فعار عليك بان تخلدي الى النوم بعد الذي قد حصل بل استنهضي وانهضي نجدة لمستصرخ الكفر ان يرتحل فسائل للنفس عما حصل أحان الشروق لشمس الأمل أآنا البزوق لفجر المنى أآنا الجلاء لليل سدل أبدر الدجاء قد سمعوا اعتنى وتم السناء له واكتمل ومد بصوت رهيب الصدى, الصدى نريد الشريعه تعلو الدول نريد اشتداد النداء عندها واقشاع ردات عبد الهبل نريد الدماء تحت اقدامنا واسلامنا فوق كل الملل ولا تقبلني نصف حل ولا, ولا بقى لي امام اذا لم تزل تسائل للنفس عما حصل احال مشول شمس الامل اعدل بزول فجر المدى اعدل جلاء لليل سدل ابدر الدجا قد سماواتنا وتم السناء له وكتمل وكوني كليث إذا ما رأى قطيع العدات ارتماك الأسل وكوني كسيل إذا ما جرى بواد إلى منتهاه وصل ويا نفس لا تقبلي بالخنا ولا بيد ساكر شرع الفشل كفاكي فكم كم وكم عشت في مهانات ذل وذعر قتل فقوم فضي عنك تربل ونا وسيري على إذنك الأول فهذه الشعوب انقرت للعداء وهذه الشعوب التضت كالشعال فهل اشتركتي بربي اللقاء على من أبا الا رميتي بسهم الرمى على من طغى واعتدى واتقل وهلا بدلت نفيس الحشا لتحظي بموت شريف جليل